Astauk. Astauk. Allahu akbar. Allahu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 Oi, Irin, mä oon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 الذين امنوا مشفقون منها ويعلمون أَنَّهَا الحق الا ان الذين يمارون في الساعه في ضلالن بعيد Allahu lattifun bi-ibadhihi yruzuku min ysha, yruzuku min ysha, wahoo al aziz Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu akbar Allah akbar الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله الله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 Dalla.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 وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْفَ الدُّنْيَا نؤته منها, نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ الله أكبر الله أكبر Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu akbar Allah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 الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حبيده ربنا ولك الحمد